بسم <السلام> الله الرحمن الرحيم أتا أمر الله فلا تستعجله قال من فيكم يقول إثناء على بالله محمد وهم الصادقين يا للصادق هذا الساعة الصادق هذا إثناء أسضح... جي... ي... على بالله رجع الله أتا أمر الله فلا تستعجله قال هو بغلبهم وكل عارف جلي لا تستعجله هو بيجي وكان من انتزاره وفيما كان كانها ما كان متعجل ما بسوي الله سعى منها سبحانه وتعالى عما يجبكم يعني الله مقدس ومتعالع أن يكون للشريك هذا يعني لم هم مشركة الله متعالع على أن يكون للشريك ينزل الملائكة بروح من أمده على من يشاء من أباد من أنه لا إله إلا أنا الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة فالروح يعني بالضرعى نجهم بروق بإحياء عبدها، بإحياءهم بنزر برعكة تطرح من أمره يعني من عمله نوازيه هو دينه، شرائعه على من شأن العبادة؟ على الأنبياء على عيسى وموسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أن أنزروا يعني أنهم يندروا الناس أنه لا إله إلا الله فالكبول يندرهم من الشب لا يشكوا ويخضرهم من الله إله واحد تكتبه لا يحضر الشريف ولا يظهره لا الروح ما يجيني لا الروح هذا اجي لوحدي الله الناس جبريل لا الملائكه ينزل الملائكة جبريل ينزل بس روح يعني المهم مشان يقلح من الله نروح للناس يجيهم ديونته في غيره ولا مثل ما اذا هو عند له موضوع وعامله حينا احب حياه الايمان شبهه قطره شبهه قران بطلوا انذرو انه لا اله الا انا فتقون في فيتقون حالفته لا يعصوا ولا هم للشريك خلق السماوات والارض حدث هذا عنا شيكم بقدر الله هذا شباب صدق حركتها على المريخ لين هم في ايات في السماوات والارض فكروا في خلقها <تبقى> فكروا يا استاذ فكروا لين يتفهموا لين صدق حالم ما بقدر اروح مره على على على الشيخ المحافظ الصورة يعني والله يعني عالم المداح اللي قلتوا ما نستنفع فيه ليه كان في ولا في تلك الاروع ناس على السماوات افضل بالحق ما خلقها بعض على أحسن ما بيقولوا مشيئين إنها إلا حياة الدنيا أنا مثلي أنا حياة ممتدة مبعوثين. هي من جوها خلق بعض. من جوها خلق بعض لما طلع عليهم الله جنود وما عد شيء. تعال عن ماشيون تعال الله عن أن يكون الشيء تعال الأصلي الذي يعودوها ما هي أهلها ولاهم شر تعال الله عن أن يكون الشيء خلق الإنسان من بختين فإذا هو حسيب نبيل. الله هو خرجت الإنسان. خلق... الإنسان، من خرجت الإنسان هو خرجت الإنسان من النفرة. فإذا خصموا بين، فما بالك بالخليه؟ لا، إنه جبده خصو من الله. مبين يعني واحد خصو منه، وفاسد العداوة، مصابي بالعداوة، وفاسد عن العداوة. يقوم العدو الرق، الحايل. هذه خرجت الإنسان من النفرة، المخرج من هذه عباد. هو يستحق العبادة. ما أصلاً ما هو ما خلقت الإنسان ولا سطحه. والآن أنا خلقتها، يعني لكها واحد بنعمل بنعمل بإنعم جد نستمتع بها ونأكلها ونركب على ظهورها ونشرب من درها حلق من بدخها جلودها ونستعمل شعرها يعني الله خلقها ما هي أصلاً دي خلقتها. والآن أنا خلقتها لكم فيها دفء فرح بدخها مش عرها وجلدها ومناسب. هذا العام جت منار نحرص عليها محمد فاضل ورا ودينا كذا حسين حاله طور هذه ومنها تابعون ومنها بنها الله الله احنا ما صار قال ايام ايش نقول توج هذه في هذا فلكن فيها جمال من هنا في الحنى وحيث الحسر من نعمة من الله عليكم فلان عام فيها جمال هندي الجضاء له من عارو هندي الجسال يعني العرب يعني يحسوا بالنعمة يدفواها بس احنا انا اصحاب العامة أنا عارف لنا وتعملوا أذكاراتهم إلا بلس لن تكونوا براء عليهم إلا بشكل أمس إلا ربطهم ربط نعمتها والله يعني من من عملته إذا كنا المتاع في السفر. الابن الإبل. إذا بل قلمتك من بقى... الا بشكل في كل المس العلماء وصل عندهم أضع واحد نسيا نتعامل. حبي نحمل فوقها اثقال متاعنا ونكشفها ونحصلها. بيشكل. بيشكل. عد بعض نسيا التعب بعضنا السحن. فانظروا <تصفيق> حتى هنا ان ربكم لرؤوف رحيم هنا عطاكم هذين الامر هو اوقف ورحيم سنعمل هذه هذه عطاكم هنا من الله علنا من الله والحلال والضلال هم يراد حلل وخال والضلال الذي ترتكبوها عند بيت الخيل روح ليش ما بنقدر نحدد اسباب و رحنا حتى هذه انضى التغريب اجينا هنا هذا والدعاء رحنا حتى الله تبارك يعني ما خلق دين سامع يقول دين فالله هو الخالق الخالق البارئ اللي خلقه اشياء في ذلك يعني حارس عشان هذالنا أي ولد عادل نحن ما نعيش داخلها. على الله قصة السبيل ومنها جاء. على الله أنيبين قال الله أنيبين لكم طريق أحد وطريق الهجر. على الله نبيين هذا. هذه يعني الله على الشيء لنا طريق الحج ولا ما عاد نبيين مريضين نبينا خطرنا. ومنها كانت طريق الهداة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الألغب عنه هذا الطريق الهداة وعلى الله قسف السبيل يعني بيان الطريق الحق ومنها جايا كانوا بعض الطرق جايا طرق البارل وطرق حلال يحاديث لك يصيرهم الناس قسف السبيل وفاله طريق الحق ولو شاء الهداة هم اجمعين، لو الله يعني مشي الهداة فالقصد ويلجاء منه يرجى الناس لا يجب انهم لكن لا قلنا الله واختارهم لازم يستحق كل لازم شكر لله ما صابني يجزا الا الله الا واحد مختار وما الذي انزل من السماء ما ما الا افضل ما ضلوا الله على الاله الحقيقيه انزل من السماء ما لكم منه شراب يعني بعضا بن يشرب منه ومنه شجر فيه تسيم بعضها بن, بن... ليحمد الله بالشراب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 والشمس والقمر هن سحرات في مصائرهم، والنجوم مسخرات بأمده، والنجوم هن سحرات مسحرات بأمده، هني نحكي بها، أفن لم نعرفها، بل النجوم ولا كتابها، اكتبوها في السفر في, في الغراب وفي الأصحاد يعرفوا بها الجهات، يعرفوا بها أوقات الليل ثم أوقات الليل ساعات من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 قالوا ااا مذهل بيحال بيحال تعرفون وعليها مختلف فيها أيها الذي بيذكره بيذبحون من بس ذيك الألوان لا يستمعوا الخبرات لأنها جماعة من يخضون لونها أصفر وشي أحمر وشي أحلى ما بشي شيء ألوان فطين ولا فلم من ذيك الألوان قال من بدر الله وطعمه ذاك طعمه روم فح ولا حامد ولا حالي ولا مات السيف ولا فطين شي طعم من جد المقدرش الله طب <تصفيق> تتكلوا وتدبروا وتدبروا همين في الغران مثل ما قلنا اخلاف وحلالات ما باخذ ترديني <تصفيق> نوع ارض خوص شكلا سكريا والوان مختلفه راح نروح ما له خاصه ومنهم هذول كانوا يجتوا ولا بنبطين يجوا يحلل ينقل خبرات التكنولوجيا الحديثة خلاص يحللوا يجون ما وين منها الله ما يشبر يشبرون من السكر ويشبرون من الحلوى ويشبرون من حلوى ما يشبر كلها سكر ما وين بس واحد ما عليكم في الأرض كلهم أذانات من خلال الآلهة الرومية فهو الذي سحر البحر لتأكل منه لحم ضرية وستأكل منه منها وتعرفون كم وليس تبصر من ربنا العلاه تبصر قال <تصفيق> الله هؤلاء سحروا البعض سحروا لنا البعض نكتب على الله نصيّب جنّا منها سمع قال لذي لذي جنّا جي منها الحمد لله فليسحروا هذا وحي... حي... النحلا نستطيع النحان نصيّب فيه واستحروا جنّا منها الحجّة نتلبسونها هذه استحروا جنّا منها لا بأمر لا أمر جامد <تصفيق> وترافقه من واقع رفيع استثنى سبحر... ترى هذا سمحه سمح لنا يعني بدخلناه ونمشي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 ما بعرف. تقدر تقول الناس؟ وقال في الارض رواسي ان تميد بكم وانهار وشبولان لعنكم تهتزون. الله اللي عم بيعمل كان من الله جعل في الأرض رواسي الجبال همديد بكم لكن ما هي سجلات بتثبت سجلات بكم يعني خطر منها جلي على لما فيها جبال من البنات، آه، من هم متفرج التوازن، ما عم نشوف توازنات فيها عربة وفرة وأنهارس عن جعل فيها أنهار وجبال طوب، رعكم تحكذل، لليهم في سفركم لأصفاركم وسيركم هالعرق، لما الجبال والأنهار ولا طوب ما ما الناس، وعلى ما ت، علامات هم لمن لا اللحظة... <تصفيق> هن... هن... هن... هن... في, مع... في هنالك... هنالك... هنالك... هنالك الصحراء لا إجراه. أي الصحراء يا لله هو بنجمعهم يأكلون. أي عرب. من هو بنجمعهم يأكلون. على ما أدت إليه. ولا على. لا هم لا قلاس على ما الصحراء ما. أيه. من الأجزاء على الصحراء. على لا ما من بنى بالعرب لما العرب كانوا يقولوا انهم يحتاجوا زيادة على راتب الله سبحانه وتعالى قالوا اني انا حسب انا اجباروني في الزراعه كل بواشي اجبار الضوء وعلامات بناء الصخره بواشي اجبار الضوء الضوء العلامات ما حصلت ولا مبلغ بالخارج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 أهوش؟ أذا بيخلقهم مثلاً ما يخلق؟ الله مثلاً ما فين يخلق؟ ليش نحبه؟ أذا بيخلقهم مثلاً أذي الناس يخلقون؟ عن شتين؟ ليش نحبه؟ لو قيل هذا الأصنام هي ما فين يخلق، يخلق الله. فلا شيء بيخلق. الله لا يحسو. إن الله هو غفور رضي. الله تعالى عن حيرات الدنيا عدن. قال فهذا أنت عدوك لا يحسو إن عما لا يحسو الله عنك كميا. رحمه الله كل من حاول الله على كل من والله يعلم ما تسيكون وما تقولينه هو حلق بها النعم وهو عالم بجد من ستره وجد من علمه يعني هو يعني ما حصلت منه مثل ما شيء ولا من دون الله لا خبر شيء وهم خبرونا قال ده لعمه اللي بيتعرضيهم ورحلو حلو. على أصنام ولا أنت بيتعرضي جن ما بيحول شيء وهم يحرضونهم ما يحرضون الله دي حالة حاجة ما حاجة أموات ما يروح أحد على يدل قومها أموات ما يروح أحد وما يشوفون عيان وما عندهن عندنا جدات ما هو سبب الإلهين ولا أحد ما هو سبب الإلهين إلهكم إله واحد إله لا أحد مش إله إله واحد فلا دين له من الدار الاخره شنو المهمكره هو مستكبر يعني اقول لك بما في انه بالاخره يمكن هذا هو يقول لا من الاله خيره هو مستكبر مستكبر عن الاعتراف بالحق والرجوع ما هو يروح على اباهم اصلا تروح على عباده يبدأ يجئهم على أعماله بيسرقها وبيعرف إنهه لا يحب المستقلين الله ما بحب المستقلين يحب الضابعين الله يحبه سبحانه سبحانه ويرحب الله ويشعر ويشعر إن عظمته رشده على الأرض ويهن من حججه يسابعه الله لا بيحط ذاليا ما بيقوم. يعني ما بيخدم لأن ولا فاذا جاءهم ماذا انزل ربهم قالوا انهم يجب ان يكونوا قد اصابوا يا محمد ما ما ما لا يصابوا لا يصابوا الجنه حتى لا يصابوا الجنه حتى يعملوا يصابوا الجنه حتى لا يصابوا الجنه حتى لا يصابوا الجنه حتى لا يصابوا الجنه حتى لا يصابوا الجنه حتى لا يصابوا الجنه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 انا على ان اعملهم بما ان شكلنا معنا ما قدرنا نستخدم الدوره التعويضيه او خاطرنا نضغش على على يعني الحمد من قبل قال لي تكنا مخروا... خرب يعني بيقولوا يعني بنتبار أمياء مع أمياء أنزل الناس بالاستجواب ما هي الحمد ما خروج الدين وخرجت الدبوب وخرجوا استنجدوا وكادوا زمانا ضاق في على وعاد من في الدنيا أستأذن نجاء. لا القواعد من هذين هم عاملين. إيه هم يعني من على القواعد قاعدة القواعد عن صك الصواب مستقبل. قال إنها إنها نموذج من حصل هو, هو ما مه… ولكن جه سعاده ان الله ينبطم انا فات انا انا يجيب عليها من نعمل نعم نعمل ان سبحان الله ما هذا النم يجعل علاقتهم عامل معامل ما يكونوا المساحه تذهب عن الان هذا هذا ما انها على عذبه تكليفهم جمهم الله تحت اسئله وعذبهم ثم يوم القيامه يخزيهم المكذبين ذلك كذبوا برسل الله ويعدلهم الله عذاب الدنيا واستاصلهم عذابه يعني ما بدا كذا عد يوم القيامه فيخزيهم الله فيخزيهم الله في الاخره في العذاب ويقول فيقول لهم الله يوم القيامه اين شركائي الذين كنتم تشاكوني فيهم فراجعن الان يعاقبكم بحقينهم... اللي كانوا يتشاجرون يعني اتعدواني فيهم خلاص ما بدلوا لجلي يعني قال الذين وجد النفسيات اليوم، النفسيات اليوم وسأع الكافرين، الأنبياء وأهل الأنبياء كلها يعني النموجيات ما هي؟ الخزي هذ هذين ذا الكافرين، وذات العارض من الخزي وسأع المليان، الذين يتوفون الملائكة والعالمين أنفسهم، الذين يتوفون الملائكة وهم صلين على جنوبهم ما قتابوا منها، على العالمين أنفسهم دون عارض القى وصلى ما كنا نعمل منشون دولا أفضلنا كتر فاشتسلم مني لو جينا ويقول ما كنا نعمل منشون ما يعني الله خلاك على ما ما كنا نعمل علي ما كنت الله لا برحل. كنت بتعبلي. اي يا واي واماهم والكفر الضار ان الله عليه ماخذ يتعامل الله عالم أعمالكم كلها تفتحوا ابواب جهنم خالدين فيها ترا بيسموا فمتكبرين هم مكانهم مكانهم مستكبرين انت متكبرين والله كذبوا انا المهمه اللي ما بيرضي يطيع والله ما رضوا رفضوا امر الله هذا متكبر واليهودي مش يمدني على وجه مش بده يتوافق وما بيقول لله نعم هذا يستجيب لله هذا متكبر كل حديثه الأمر الله هو متكبر والمصارع بيه يقول سمعنا وقطعنا ويخضع على الله وفشأ له المستقيم هذا متوارد ولم يقول ابن دماء رجل يسجد ما مهارب ولا رضيه تعالى الله ولا رضيه تعالى ولا رضيه وقال الله سببه قال لا هذا متكبر يقول ابن سمت الله ولا على الله العمي ما يرى ولم يقول الله وَلِلَّذِينَ وديل... وديل... الَّذِينَ التَّقَوْنَ ما هذا أنزل ربهم يعني إذا ربهم؟ قالوا خيرة قالوا أنزل خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في الدنيا يعني أحسنوا أعمالهم الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لن حسن ولا ولا حسنا يعني بعطيه ملا حسنا حاضرها على عب في الدنيا في الدنيا حاضرها حاضرها من قول المتدينين لا أيوه ولا أنها عقدي من كلام خير ولا قال آخر حيث يعني إنه عد عد محتفل الدنيا على حسن الله من إنان سبب للناس أيوه ولا نعم دارو المتدين هذا راعي الناس عدلين جنات ايكام ما لا محال يدخلونها تجد من تحتها انهر لهم فيها ما يشاءون كل ما اشتهى من مسكرا لهم كل ما شاء من اصناف النعيم ثمار هي لهم تجري هذه الجوهر المتين الذين يذكرون بذكر الله تبارك وتعالى الذين تتلوا الملائكه الطيبين مفاتحهم ومؤازر الروح الطيبين يقولون السلام عليكم الملائكه يسلموا عليهم المؤمنين يسلموا عليهم الملائكه ويقولون انهم يقولون عليهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم عليهم انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولوا انهم في أمن وأمان انهم لا انهم ولا انهم خوف ولا يقولون انهم ولا انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون على يقولون انهم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 هو في يعني هو في فراح وظروف واهلا كثير ملعب بشورق حاده وعاده ما من الضروري تبدا الماء حبلها ما ما كنت متعبلي. يعني لا هلن قرانا الا انت اخي من ملائكه قال الله ادلكون يعني هل ينتظرون يعني مع مع يعني إنهم تستحقوا العذاب ولا عدل ولا عدل ولا عبها عزب غياب الإيمانهم مع بعضين إلا إنهم ينتظرو أما إذا يأتيون بعذابهم إذا ينتزعون مائدة يعني تلقى أحد أرواحهم سعة والعذاب أو يأتي أرواح العذاب كذلك فعلناه قبلهم قال الله نبيه قال مثل عمل اللهش عمل الأم السابقة هم بأ... بأ... هم هم حين شافوا بل أميرنا ما شافوا بخير الحمد لله وما ظلوا منهم ولكن كانوا أموصلا ما حين عدتهم الله أطلقهم المستأجِر عدناهم بسبب أعمالهم هم ذر من أفسهم والتمرد والتمبرد والديحويد والاستهزاء فأصابهم سيئات ما عملوا في العجم جذ أعمام السيئة وحاجتهم ما كانوا يستأجرون وأحاط بهم اللي كان يستهزئون على الله كان يستهزئون على الله الله يحل عليهم يا أحد من دعمنا مش قادر. وقال الذين عشروهم لو شاء الله ما عبدنا من دونهم يشيلون نحن ولا أباهن ولا حضننا من دونهم يشيلون. فذلك فعل الذين من قبلهم فهذا على تفصيل إلى قلار مبين. فين احتج النبي صلى الله عليه وسلم على المهددين على بطلا الآلهة وعلى استحياء الله العبدون يرحبون أن ينشروا بعث ولا حتى الذين يعني عداله الله واحدة. ما بحدث لا ينضب بعث قال لك يا عبد قالوا احنا راحك قلت العارف ان ما شاء الله ان احنا عبدنا الاحمن هو قاعد من عندنا من جامعة رشيد ان احنا عبد الاصنام ما شاء الله احنا من عندنا الاحمن احنا ولا عندنا ما الله ما من حضمنا الله بس اقول اسعار حقتهم لا لما قالها لو ما شاء الله انما ما حكيت زي ما ترى هذا سمو الله تو انا ان شاء الله يريحها دي دي امال طيب الله خللك بعالم ان الله لو شاء ما ان احنا مسطنا هو كان بده تجوي على مودين هذا قول ترتيبه هو ما قالها ما هي قديم هاي ما بلا فهل على بسر إلا بلاغوا مبيه قال ما على بسر لا يبلغ ومع هم منهم يقلعوا الشيخ وستاجههم يدخلوا في الهداء إذا على باطل وبصرهم آيات الله وبصرهم لأبدهم البراهين وراضحة على بطلان جينهم وعلى بطلان أبايتهم وشيتهم حال على بسر إلا بلاغ ولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا قال إنك في كل أمة رسول نبي يندرهم ويحدثهم ان ابو عبد الله كاني بالطاغوت كل نبي يقول امته اني عبد الله حدا لا فكه و مش ذي يعني عباده بالطاغوت دوره عامه في في الذهب اي ما شاء الله النبي قال يعني عن النبي يلساء من تخدير قومه و وقتدوا فتقن انا وياك قال وحصل لهم على مثل امه محمد والانبياء اللي مثل ما راك اني سبت الله في كل ما شاصل انا ابو عبد الله ثاني بالطاغوت فمنهم من هذا الله ومنهم من حقق عليها القران استجاب الانبياء لا قليل أول ضعيف استحبوا طالح عاد واتبقدوا واستجاب ما على في فمن هم من الله بلق ما عليهم من شديد وتعارف كلهم من الله جل وعلا فمن هذا من عليها منها من استجاب هذا الله ومن من على فسيروا في, في الأرض، انظروا إذا كان يا الله في الأرض، نضربه كيف كان عجلاً مكاديين. شافوا الأرض هم بعير يروحوا جارهم ويجروا لهم نور أصحاب في إلى شهر. هم بسابلون على هداهم. دعوه نبيه. إنما بيجار حريص على هداهم. يعني كذا من, من من بعد موش هو ملك من من الأشواه أشواه ليش ما يدخلوا بالدينان لا ما هذا من من أشواه من ال من على رؤاه يتحس الله دهم فإن الله لا هذي من يغلب ما هذا ما هو أبدا ما هو حاجي الباقي اللي يقول استحق ما هو, هو ده. ما هو لا هذا هم بس ما يصير ما, ده ما, ده ما ما هو ساير اليوم كلهم يوم ما هذا توفير ولا كمددات ولا كمددات وما ممكن الاختيار ما هو يعني الله يدخن من الإيمان خلال الله ترى الناس كل واحد الاختيار الله ولا ما يكفي الله ما هو هذا الحجج الصار لا حلاه كنا حتى مثلاً مثلاً كل إنسان اختيار مش أقل يوم مش أقل وما لهم من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم الله من يوم وردت من يوم قبل من يوم الله ما يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت من يوم وردت واجد واجد على أحد كذا منها، ولكن أصلًا ما زلأ أصلًا ما سمينا. لذاك ليبين لهم الذي يختلفون فيه يبين الله يروي الأيام. لا يختلفوا فيها. هل حد وظابق؟ كل واحد على حد. إيه قالوا من اللي يعرف التاريخ؟ والهود قالوا والنصارى قالوا إحنا، والمسكين قالوا إحنا، والبدون والنصارى كل واحد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 عزيز و هو الله لا تريد أن يكون كل مكان يوم بيانا لا يحتاج إلى خلف أو ولا أو يجب أن يكون محمد يجاي لا يجب أن يكون كل مكان لا أراده وضعه كل الأم كل إنما قلنا شيئا إذا أرادناه أن يكون لكم فيقوم وقلوا هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لن يقولوا أنهم في الدنيا حسنة المؤمنين بها يوم مكه بعدما ظلمهم مع مكه واذاهم شغلهم لندعوا بأنهم في الدنيا حسنه لكن الله قال نحب الهم نبائهم يرجعوا اليها ويفسحوا فيها ويعيشوا في هذا المكان الحسن ارض صاح حلح وعيشها و انستقرام و بيوت هبهم و مزارع و يحضر فعلا هبهم المكان امن زراعة و زراعه و حرب و اه انا مش عارف والله ادعو اخرجاتنا لو احلى اطباق او كتاب من الدنيا وحتى لو احنا عندها لو كاني عالم الذين خبروا وقالوا ان صبروا على دينهم فسكووا وقالوا مشكين من من على مشكين عليهم الذين صبروا على المشفيني. صبروا على أدى المشركين والله أعتقدوا على الله فتلوا عليه منطورا أن يفرج من عنده يعفض عليهم وصحاهم في أخرى الأمر وما سلام نحن مكة قالوا ما هو سابق رسولهم مننا بشر مننا وما سابق رسولهم من نجل الثاني ما بشر ما هو سابق رسولنا بشر قال رحو ما أعصنا من جبل فألا رجال من وخيرين معدها رسولهم لأنا بشر فسألوا أهل الدكت وروح أسأله هل... على التواريخ أسأله على هل... الكتاب اللي هم ذا مصارع يخبرونهم كيف يجوا بصل من الملايين ما بيهم بشر إن كنت ملاصق عليهم على الكتاب الله بشر الله ليس الله البشر من الناس بل بينات بيناته بآياته بذبه يعني بل كتبه وأنزلنا إليك الذكرى يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم لكنك لك تبلع الناس واش أنزل الله إليهم ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتذكرون أتى من الذين ما كرسوا يآتي أن يختفى اللهم الأرض من الأرض ويأتيهم العذاب بن حريف عندهم كانوا على الذين مكروا ومكرات السيئات ضد الاسلام وضد الدعوه وضد الدين وضد وبدال المؤمنين وضد النبي يكرهون مكرات السيئات يعني وحلح وحلح المؤمنين وش وش هم امنين إن الله لك. وش ما يعني هم هم وهم أمنوا بذلك وهم أمنوا أنهم لا يخاص بالمرأة وهم جدل العمل في حرب الله و دعوته أو يأتيهم مع عذاب و أشعر وهم أمنوا مع العذاب أو يأخذهم بهم في تكلفهم و إذا أمنوا أن الله لا أخذهم في تكلفهم سيرهم و يتكلفهم في الأرض و مدينهم و دهوهم و رواحهم سيرهم و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 لا ما خلق الله من شيء دار أشم أشم أبي والله ما خلق الله من شيء السماء والأرض ما ليش ما تخلو تبرو من خلوه لله يتفجعون لله عندهم يمشي ما يسيت لله ما ندهرون فما بيروح فيها ذي ذي ذي ذي ذي ذي رهذي رهظي رهظي نظر عالفادي ونظر عاشنا الثاني بيقبلهم وفجرهم وغريبهم والجبال والشجر عايشينها يتخايوا اذا اخوا والدنا يتخايوا اذا هذا المعلومات اللي تنحط هذا هذا يعني مثل مين هذا هو يها ح قام على اراء الجنر شيء جدا الدرام شيء الله هو عن ما بت... ما أنت لا، هذا يعني شيطان، ماذا حلو؟ قلنا له يا سيدنا في السماءات وما في الأرض من جبل هو مرأكته وهو يستكبرون. يعني بيطيع له بعض إرادته الله، هو مرأكه. به طعوباً عنده مهما طب يسمح له. يحافظون على ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان لا هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي ان يكون هذا المكان الذي يجب ان واحد في <تصفيق> المكان الذي يجب ان هذا يعني الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان وله ما في السموات والأرض، لأن هؤلاء له ما في السموات، لأن نحن السنجوب كسموات وأرض، لأ، وفيه بقى دم، حتى بقى دم، وصيتره هو لا مستوي عليه، ولهم الدين واسع، ولهم الدين خالص، دائماً هو له الدين خالص ودائماً ما ما عشني خييس، الله <متد i> يعني انا هو ان انه يعني ان الناس ان الناس يدينوبه هذه هذه تصجه ما بدنا دينها دينها يعني لا يحج بعد افق يا الله تذلون ليش قال الله تردد غرمه استغفر الله وما بكم من نعمه الله يعني كل ما في ما في ضياع الناس من نعمه هل الله كل نعمه من الله ما, ما في نعمه غيره الناس تقول دو ثم إذا مستكموا الربوب إذا اتجعون إذا نزل نزل خطر ما الله على بعض سائر الشدايد ما لا إله الا فيسب يا الله يا الله ما بتسحبون رصناه. وليس ثم إذا كشف الربوب عنكم إذا منكم رفعوا مشكم ثم كشف عنكم ورفع على الشدايد عليهم سيرجعون شكوك الله وحشوب رصناه. بيكفرون ما علينا فتمتعوا فسوف تعلمون يا الله إذا كشف عنهم ما أضر بيرجع ويشكم لا لا لا يكفروا بالله بيكفر ما كانه الله يعني على الإنسان سلسلة كفوا وقدموا يا الله ها فتمتعوا في الدنيا فسوف تعلم عقبة مع زيانك لله الله وتمضي ويجعلون نمر لا اغلالنا نصيبا من ما رزقناهم قالهم يجعلون نمر على اغلالنا بيجعلونا حتى تجي بها نصيب من ما رزقناهم بيقولوا هذا الاله حقك من بقر عندي <أم> <أم> <أم> الله يسعدنا ما كنت الله هذا ما يقول جح، محظور عليهم يقول أصلاً ما هذا الذي حرم عن تشريعات من يشترها ويكذبوا بها، توراه كذب، ويجعلون من لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قال الله يقول البنات له يقولنا من أكاذيبناه الله، ولهم ما يشتهون هم من الذكور نحن لا جيلهم بنات لا جيلهم وإذا بالشراء أحدهم بالانتهاء الله وجوههم مشددا هو كذب وإذا بالشراء واحد منهم بالانتهاء بيشقول وجهنا ويكتفون الله صغير ولا الله أمورهم ولا الله عظيم والله ما ربي لهم عبنا فيه يسار من الجوني من زوئما بالشراء يبي خب العدة عذراء حين بالشراء تيجي من زوئما قال أيون يشكروا على هم أبيد السيف ترى يفكره يبي يخليها يربيها على هوني يعني على مثلا له على نفسه أمير سومك راضي الله يربيها ويحليها سو بليش أبغى أنا سأحكمه حكمه كذاي <تصفيق> نرجاني الحمد لله <حليا. تصفيق> الله يقول معتنات معتنات الله وجعل الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء قال الله عز تحبوا النثر السوء النثر الله يحب العذراء من هذا ان أهل أهل أهل دي على على الافضل ادينا ادني وإلا انك لله خلاص يا عالم اصفا وياك تو عزيز حفيظ تو عزيز حفيظ دا ولا محوله بيقولوا اخذ الله الناس اللي ما ترك عليها من جابها لا اقدمهم هم اللي اقدمهم دي الساعره بنقوله جسم من جسم دي ما كثير لا واحد عند ولا في أخيرهم إلى أجل المسنع فإذا أحكم الله لا أجل هي ولا قل لا يحكم إلا أجل, أجل على العذاب الذي تكتب هذا فاذا فإذا أجل جاء أجلهم من ولا من. لا يسترخ بمسرعة ولا يستجمون لا أدن الله في العذاب من العذاب مع السابق يتكتم ولا يترحل ويجعل لله ما يكرهون. يجعل الله ما يكرهه البناء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 يا ليت اصلنا الى امان من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالا وكتبوا بعض سور القران لهم فهو الاوراق فاوليهم اولياء اقرؤوا ان تدنيها هو اولياء انتد يعني ناس هم هم سيطر عليهم الشيطان الشيطان ولا نعلم وما جعلنا عليك الكتاب الا ان لهم الاختلاف فيه وهو كان رحمه ليهم الله أنزل على كتاب محمد يجب تبين للناس أحد هذا سلفه فيه ولج تبين لهم هذا وولج محمدوما عليه من مدخله المشجدين ما ما هي المسؤولية في مدخله الإسلام لا أحد يغيب فيه إذا تبين الإسلام وطعنتم خلاص انت محمد إحساب على الله ربي دليلهم والله انزل من السماء ماهم جزاكنهم الله دين عامله الآيات فحياة من عبد من موتها يرث ما يكمل فيها حياة ولا أشتيا روح يعيش حياة بينا إن لذلك الآيات إن ذا من اسمعهم على بدر الله وعلى نعمته عليهم جعله مع فيها الله قال تعالى هي الموتى إن قال في عدن في القبور ذبحها الأرض وما كان أبش فيها حوارا حياة ودي جاء فيها خلاص. يلا والله إن لكم في الأنعام العذراء. مسليكم من الناس يبغونهم من بين فرد المود المدن نبأ نحالهم سائق الشالدين عن في أنتم فيها عذراء الآية والله تفكر فيها. بس في نابل صافي خالص سائق الشالدين حنيدب يستفيقه به. طعم. وخرج من بينه فضل. ما بقدر سيله ما بقدر في ايه على من أي حفظ؟ والله مشارقين والله مشارقين الفرد الدنيا لا يخرج صافي نظيم ولا شيء هم من الفرد الدنيا ومن ثمرات النخيل أعمت تتحذور منه سكر ومرجع حسن من ذلك الآية اللي يقولون عجرا يعني الله تفكروا فيه ثمرات النخيل تبرعنا تبي تتنعم وده شيل بعض الثمر سكر وشيل بعض خلوها لذة حسن انا جاسك ولدى جاسكه حين جاسكه حسن من هيا لك مكان هيا مكان حسن لست عمرو همويا اثناء همويا اثناء همويا اثناء همويا اثناء همويا اثناء همويا اثناء همويا واحده واحده واحده الله واحده رحمته واحده وعلى واحده واحده واحده واحده واحده واحده من واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده واحده ثم كل الله من كل الثمار، الله كان من كل من الزهور، بس لو في سبورة كده ولا يعني في شيء، أقول تذبل الأشياء منها، تذبلها، من كل الثمار، سحر راح السلاح رص ميران يخرج من طبولها شراب مختلف ألوان، يشوفه الناس، إنزين قال أية ترى مية حكت، أي حال الله وعلى نعمته والله خلجهم ثم يتوفى ومنكم من يرده إلى أرضها العمر وضعفهم بمهن الله لما يصل في أرضها العمر لذلك لا يرده عن شيء أنا أعكيد لك شيء العبد يعرف ولا أعلم شيء الله عالم مقدير الله تذكذا العمل وآياتنا نتبقى فيها ونفكر إذا بدنا نفجي عليها ونشكره ونفق عبادتنا الذي لا نفعلها والله فضل الله أبعدكم آية بعضهم فتس يعني ما بين العبيد وأربابهم يعني سيد العبد بينه مالك ونفقه ولا حاجة مكان الاجتماعي؟ العبي كانت مكان عبد العبيد العبدنا من ما ما فما الذي يفضيهم دراد في على ما ملكت عيمانهم فهم في زراد قال أضيف على يعني العشيات يعني من ما ما بيوردوا على عبيدهم العبيد مشتريهم من شباب ليش نحن بن نعبد الأصنام والله ما ملك هاشم ما بدهاشم إيه محل العذاب الله ليه ما لك خفوق اهلا اهلا على اهلا اهلا اهلا اهلا على اهلا ممكن اهلا اهلا اهلا الله اهلا اهلا اهلا الله اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا شيء اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا والله اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا ورزق اللهكم من أزواجكم بنينا وحقدا، فزيد اللهكم خلاياكم من أزواجكم يعني ما ولد ينوله الناس. يعني ورزقكم من الطيبات، يعني أسبع علىكم إنعم الطيبات، تأكلون إثناعش وثمانين، أهل الباطلي أميون، أهل البشلة هم يفرون، وكلهم يروحون للباطلي أميون ببعض، وشوفوا الله الذي يحب ينعمهم، ولا يعتقون الله بنعمه أستطع عليهم العظم أن نعم أعطاه طيبات، رزبه اللهم صل على محمدنا آل محمد وعلى آل على آل محمد أنا صلت وضعك إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن الحمد للمر أعوذ من الشيطان الله الرحمن ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم جزقا من السماوات والعطشة أم لا يستطيعون. صلى الله تعالى على إنه المشركين أنهم بيعبدو من دون الله يعني بيعبدو الأصنام بيعبدو آله غير الله وهذه الآله لا تملك كلها من يعني ما بستطعتها أنها تبلها من الزق من السماء ولا تخرجها من الزق من الأرض لا بتنزل منها ولا بنتخرج من ثمار ولا يستطيع ولا هي تفتدون الآله التي تعمل من دون الله بيعبدها المشركين ما يستطيع أنها تحل من الزقين والله ولا تخرج أشياء وأثمار وأجزاء لا نب نبقيها بسبب الهجوم. قال الله فنحن نقول لله الأمثال إن الله يقول عند الناس على الله يعني لا رب لله أو صاحب محتويه الله فيهم سجادات أم لا سجادات لا الله تجيب يقول الأمثال محمد إحنا لا نقول لله الأمثال ورجع برد الله مثال برد مثال ما ذي بي عبد الله أصنع بي عبد الله قال الله مثلا عبد المملوكا لا يقدر على شيء وما تزقناه مننا لذلك حسنا فهو من ينفذوا منه في صفو الجهر ونفذوا الحمد لله بل أكثرهم لا أعلم قال المشركين المشركين هم تفجهوا إلى مثلا العبد, العبد المماليك. ما بيجي منك شيء ما بيت تحسيده ولا, ولا بيعملك شيء ما بيعملك وسيده بيعملك المال ويصرف والعبد لا من يبي يحول أي ما يصرف من المال. الحمدلله مثلا له ولا أسلم يعني أسلم مثل العبيد والله مثل أرباب. ليش بينو ده ما بيدهش رزق ولا بيملأ ولا يصرف <تصفيق> والله بيصرف في السماء وسواه ويدفع بالأمره ويجهل ويلزق. المهر بنحن نجاو إلى الله الناس. وضمض الله مثل رجله أحدهما أبكم ولا يقدر على شيء وهو كلم على مولا أي إنما يوجيهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يعمر بالعضل هو على صلاة المستقيم قاله السباح يجب رجل واحد أبكم وعمى لا يقدر على شيء بسر الصباح في الدنيا ولا يجيب إزدو لا ينفع ولا ينفع وهو كلم على مولا يعني هو عبد على على وليه. بي... وليه. هو بي ينهار دي لا على على وادي ادعي مبلغ ينفق عليه ولي هو شرحه داخلي بي يتصرف ويقوم من هذا الصرف يدبره انسوا فاش ما قاعد يروح يبدا اخلال دي يسمع ولا كتب ولا بشي حيروح يشرح السمع البصير بيدبر امر ويصرف له قنب المزكيه هذاك اه عادي اب اه اذهب ما بيقدروا حاكي ولله غيب السماوات والارض الله مختص علم الغيب في, في السماوات والارض يعني علم الأمور مغيبة. المغيبة المغيبة اللي بدها غايبه عن الحس ما بنشوف احنا ها الله يختص بالعلم الغيب العلم الغيب عن المغيب عنا المحجوب علم عنا علم المستقبل هو محيط عنا ومحنا ده ماشط تحت الأرض ماشط في بطن الأرض ولا في غيب في السماء ما ب الله يعلمنا الله يختص هو واحد يختص بعلم غيره وما امر الساعه الا كلامك البصر خمدة بيستمع ده هالمشيدين ها قالوا ما عاد عن ولا عاد هذي يحيي يوم الناس الله هم حد يعني بينما يفتح وقوم قيامه واحد ناس جمع كنا نحب كنا نحب بصر إذا هم جيّن يوم كل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 راح أحد يشتح و أم أم كانت الأبي أمه الناس يمع أو هو أقرب كان بالعب عدها أقرب عدها أقرب من الله بصر، يعني ما هي يا ربي في أو على أعطى على فشيءٍ قدير حين يدمّ الأرض كان هناك أبداً قبل حقائل واحد الأرض يعني يدمّها كان لدينا أول جبال فكسا واحدة صبتها واحدة وقرح الحبارح واحد جاء بدي هبأ منذور هباء هباء ليزينا هوا وراه جاينا على ما الساعه ساعة على ما لا تأتيكم إلا بغتها وحين جاء بحبارح راح نسير هباء الهباء يبعلي ثنازل فالأرض يتنازل يتنازل يتنازل يلدع مكانه ورجعت الأرض مستويه ويبعث الله الناس عليها فينا بحبه صار إن الله على كل شيء جدير هو قادر وقدره أثر بدرته شفناها طينا البحار وغيرنا الأرض والجبال الشمف والدمر والنيوم وغيرنا أثر بدرته والله أحردكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله يخبرهم بقدرتها منها على كل شيء جدير قال إن أحردنا بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وصدقوا بيخلقوا يا بي حدنا أهو لي بلا لم يتعشن العلم يزوجتها الله بوسائل العلم وجعل لكم السن على أبصار والأفيدة والأفيدة على العقل لعل لكم تشكروا لهذا الأرض لقل لكم تعبد الله, الله تشكره على العلم جعل لكم الله هذا الحواسي لقل تشكر الله مننا. الله عز وجل الله عز وجل يعني إحنا الحين الحين شنو بقول إيش على التدريج على حسب الحكمة لا ولا في حاجة العقول زي اللي اللي الناس قلت الجميل إحنا حنا خبر من يعني الثانيين ما يحتاجوا هاد العبد بيم يعني إحنا جه من ما ما هبنا الله عز وجل قال له هل عرفهم الاشترى نعم ذا ولا ولما نعيش ما يعيش هذه عيش لم يا بن عبد الله سجى ابن يمّا عظم هو بيا هو لا ذكرنا هنا الله السماء والأرض والأرض صار يزيد أخبر عضوين يجي معلومات عن طريق أي واحد المعلومات اللي بتاتي عن طريق السماء والأرض والعن يحكم يحلل و... يعني هي طرق طرق عدد السمع والبصر العلم بالنسبة للعلم السمع والبصر والعقل هوذي أنركز يحلل وي ويستبدل الأمور هذا منهم جعلها راهنا من وياها مشكرة ما هو اللي ندبر أمره معه الله تتكثر بالذي يبغى بالذي بنام غيره أنا ما يروي مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله إن في ذلك آيات رؤية من ترى إما بيض الطير يعني يعني يعني بيستنكف الله عن مشكك ما على الله وبينكروا قدرتهن ما ما هو بعث لهم ما بيشوفوا قدرة الله أظهر شوف الطير هذه في السماء الله دي بيمسكها الله دي بيمسكها بقدرته بعث الغراب يقعد كله ما لا يبصق الله نجي هو خبر والله ولا يحتر ولا بيصفر الله ينحسس وش يدي يمسكها؟ قال الله بقدرته ما يمسكهن إلى الله إن في ذلك الآيات اللي قومي يؤمن لا تفكر فيها بعض المعاهد بقدرتها بتمسكها وما هي إلا بقدرة الله تقر يعل لكم من بيوتكم شكله نسكن لها عرفنا من هن هدا فيها البيوت هم هي هم وقالوا رجع لها لا ليش نحيا ولا نجيب فراق يعني الله اللي اعطانا الاوفر من الالات والافضل من شيء ابن اسك هو ما والله من عند راجل كلامنا واه ما جاءها هذا من البيوت؟ لا الله صنع الالات كلها بدنا نروح والله اجياء ونصل والحطط على خشب الجلال كلها من الله سخر لا من الله من تبع بها من, <تضلح> من تبع <مليك> ها عند لكم فيها سكن تسكنوا فيها ولا تسكن ايه عندما تسكنوا فيها وتطمئنه إذا جاء لها تخفضوا عبيته يختبئ فيه ويطمئنه وجعل لكم من جلد الأرانب بيوتًا تستخفونها لا مظاع لكم ولا ما أقامتكم. بس لحينه ما عاد بنستعملها لحينه. الله على العرب داخل اليوم قال يا الله من جلد الأرانب بيوت. أخفيفة بيحولها اذا سافروا يوم مظاع لكم يعني لا سافر ولا أقامت أقامتكم. حطها سبلها لها يوم ليها. الخيانة. كن لكم من البرد ومطار وغلوم وشعار وغلوم وشعار من الجلد جلد جلد بلهم يسدلوها من دولة البطر من دولة الابل قرف ديو دقلو الجوة فارغو فيها اجعله من اصوافها وقبالها واشعارها اثاث ومثال ان افتع الله من اصوافها من اصواف القنب وانبار الابل واشعار النعج. اجعلنا منها اثاث فلاش. انتبت تعبه مثل عبد حين زمان زمان نوس يعني إلى حين تزاي أجاركم والله والله جعل لكم مما خلق طلال من علينا طلال لأن كان هم بلاد العرب يادحد بساعد الله جعل لكم مما خلق طلال من أشجار من... المستظل فيها لكم من الجبال أكنان كن من, من وجعل لكم شرابيلا يعني ملابس تبيكم الحظ يعني اللي هذا حافة هذا بيجي واحد من الحافة شلز والملابس تعجز منه تشوهه تششيه وسرابي تبيكم دعسكم يعني بجهود الدروع من الحديد يجوا حلب حلب تبيكم دعسكم يعني بعضهم الثاني من الحديد إذا دخل واحد شويات على ما بيجي ما ها هي صغيره صغيرة، هي حاجة هي حاجة يدش الواحد رثوة، ليه يهني؟ ما يحشى أحد أنا ما عهدنا مش شب. مش من عهدنا كتاب والشيوخ والجنخ، مشو فيها، كذلك يتم نعمته الله عليكم وعلىكم فسلموا الله إنها أعتم علينا نعمته يعني الله في كل شيء وفي كل مجال اللي إحنا نسأل اللي إحنا ننقال لله ونستجيب له، فأنت والله الله النبي فإن تولوا القراش لا ما أن يسمعوا ذلك بعدما ذكرهم بآيات الله وذكرهم بالعمح عليهم وشعطهم لهم إذا ما استجابوا دعوتك ورفضوا وتولوا وعرضوا فإنما علف البلاغ المبين ما علف إلا أنه تبلغهم وصبح لهم فرضيحوا إذا يتبين لهم عرفوا حرف ما علف إلا أنه تبلغهم بدهم نعفوا وبدهم يستجيبوا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بيع الله صح هذا من الله يعينك رحمه يحدها ومع ذلك نعيش رحمه وأكثرهم كافرين فلا عندك المشك أكثرهم كافرين يحدين عمت الله كافرين ربهم ويوم نبعث من, من كل أمة شهيدا محمد يوم يذكرهم يوم بعد من كل امه شهيد يعني يوم القيامة شهيد يعني النبي بعد من كل أمة نبيهم ليش يشهد عليهم إن هم هد. هد. من هم يبلغهم وراحوا يزوجوا. ليش حد؟ حد الله، من الأنبياء. والعلماء على عن الأنبياء الله ثم لا يؤذن للذين كفروا ما يأذن لهم في الكلام. وَلَهُمْ يعني ما عبد يستغفر في الدنيا إذا حد أخطأ بيروح يقول أنا حبيت هات راجع وباي جسبر وشكيه لا عشان يبلغو. أما ما تراجع عن خطارك ورحوا عسدين ليها جهازك وتعالى ما عدهم طالبين لسه محب لا يهمن وإذا رأى الذين ضرموا العذاب فلا يحففوا عنهم يعني نحن يدخلوا الحلاث ما عدهم حففوا عنهم ما عقلوا عذاب مجيم ولا هم ينضروا ولا هم ينهلب يوما قيامهم الحين الله ويحاظبهم ما عدهم منها ساعة خلينا ما بلا مقلب والذين ضرموا الضباق هل هل هذا يبال للرح الضلم وضع صلى الله وإذا رأى الذين أشرطوا شركائهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالجو اليهم الضولة انكم ركاذبون المشركين كان يعبدون غير الله قالوا إذا رأى الله ضلم كانوا يعبدونهم في الدنيا وإذا رأى الله ضلم قالوا فد إنكم ركاذبون نحن نمتعي للإلهية ولا يقولنا لكم تعبدون أنت بلا تعبد الشيطان لا هم ها؟ لا هم جاه، لا هم جاه إن بيعبدهم، والمشي على صور من المائة كه، وأنهم يعبدون المائة كه. يقول ما فقد، ما دعا لهم ربيه ولا بنوهم تعبدين ولا احنا آله. أنتم فادمين. وألكم إلى الله يوم ما أذل السلام وما جف الصعب، نبالي أهل يكتبهم المائة كه لا يستسلو إن كانوا والله اللي علمك ما كان يشتري وضعها بهذا الافتراء انها ارهابات تبعهم ما ادرا لا بدي احاول عبد احاول اذا له محرم يوم جاء ما له محرم ما صح شيء جاي اخر سببه الله حرام صح ما احنا ما ما <تصفيق> إنهم يكذبوا و يشهدوا عليهم الأنبياء و يبلعوهم في الدنيا باقي لمشوا أشهدوا نعم نعم نعم نعم و جوالهم حمدوا و ما من الصد و يعدهم و يعدهم و هواب حكمتوا على نفسهم سوى أهلان موردين أستوضل يادم كلهم حاضر و يشوفوا عزل الله منهم ضالوا لحد و هم دخل إلا واحد يعترف حارسه و هذا حكم عدل. لقد الله يفتح على عرش الذين كفروا وصلوا عسى الله يزيد منهم على طنفر عذاب بما كانوا يستجرون هذا الله يزيد الكفروا بعد كاريز يعذبهم الله عقوبهم ويزيد العذاب بسبب وعندما يسرون بسبيع الله وعلى الناس يتخلون في الهندان الناس في الضال يعدون في حديث ويبتون الناس <سؤال> يؤمنون ويومنا نبعث في كل أمة شهيدة عليهم من أنفسهم يا لها بأس الله في كل أمة ويبعث شهيد من عنفسهم النبي الذي بعثه الله إليهم وجئ إلى بشهيد على هؤلاء، جئنا بكان محمد شهيد على رج على نبعت بفين أمته شهيد عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفع عليهم، لا عاف الله شهيد عليهم، يعني هو فيها رحمة ما بدهن. عليهم على في من عذاب من عذاب من عليهم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزل أنا على قواعد يبين كل شيء بين الحق والبعد يقول والضلال وهو جواح وهو بشار المسلمين هو نزله على في حجاب إلى وبشرى للمسلمين وهو بشار المسلمين يبشرهم المسلمين بتوارث الله الأمن يوم القيامة إن الله أمر عبد عزيز الأحسان يتعيد البر بالله عنده أحسن الممكنين الأرض الله من الخير طاو حق الله. الله ان الله يعني ما دياله من دين وحق هذه اكثر المعقول والله في حاله هو بيقول برأي بده في عدل واحسن يقولوا الاحسان والله نعم ولا ولا كذا عن فحشاء والمكر منها عن فحشاء اللي العقوبات دي بالاحسان اقول وتمكنها ما منها شيء معروف عادي وإنه أنا ما أشعر ممكن أنا هاعن شيء ما بشيء حزن إلا شن قديش خلاص تستحق شغل عضو تنقله نهائيا يعني يقول ما جاءنا فبدينا جهوبان ما سقط هذا العضو يعني, يعني لكم عرضكم الله يعينكم لا يقتديكم سيعني لا لا بدهم يصير تحكوا يعني تحفره في الدين ما هو دين مخالف للمعروف ولا دين خرافة دين يعني على حسبهم ترى فترة العدل العدل الإمساء الإمساء فينا الصالحة حسنة روحها الله شكرا من هذا حسن, جلد. حسن, جلد. جلد. حسن جلد. <تصفيق> أيوة. منها عن الجبار عديش تقدر حل عبن. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والتحصوئي هذا الرب هو ما دخلت العذور الأسم. اللب اللي من الهم حور الجاي بحالات. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدوا يوفون. يعني بينكم بيني وبين آدم. لكن تعاهد بعضكم بعض. بينهم عهد لا تنقضوا يضربه. يوفو يوفون يوفون به وعد. ولا تنقضوا أي من بعد تفيدها وقد جعله الله عليكم كفيلة. منها تعاهد فلا أن تعاهد. وقد الله عليه كثير يعني قد الله هذه أهل تقول الله عليه كثير فلنقول أحدا إن الله أعلم ما تفعلون بل لكم من, من عن خال الله في أهله من أهل الله وما بيدفعها ولا تكونك التي نكذف غزلها من بعد بيوسين أن كافن لا ينتمي كذي ترى زين وحكمت الغذل ومفتول ومضروم ورجع تنقضه تعبد العهد وتحقبه وفتقه العهد يجب دون مبرم ورجع تنقضه تنقضه لماذا ينفع الشاب لنفعه أنكاثاً يعني لا تكونوا أنكاثاً يعني من الأهل يقتل عفود مثل ذلك يجب أن تنقض الغذل لا, لا حوزهم إذا أهبل إذا راح النبي على الإيمان بالله ورسوله بالجهاد بالجهاد وبالأمر المعرك منها المخروج عندهم وفر حوز دبنا منها بتفاديها مع أحد وتعاهده عليها فلا ينظرها سلك عن معون أضع رسوله أو معون مو أو عن ولا عليهم ولا عن نصارى ضري وفضع ضري وفضحه الله يدمن المعاصي أتباع تتخذون أيمانكم دخل بينكم ما تحبوها حيلة للفساد تجعل الايمان يعني طريق الفساد تفعلن حادثة في دير فجعت غدرة فجعت غدرة ما بلش ت... الأيمان والعمل إلى, إلى لا تجعلها وسيله تجعل الأيمان الوسيلة هذا الغدر دخلنا يعني فساد بين الفساد أن تكون أمة هي أربعة من أمة، يعني نجي قرب من طبر أهل نجي يحبها ناس أقوام الناس، ده عهد مثلًا كان بعهد النبي، أمر النبي ضعيف وأمره برش والمسكين ده، وبيعزموا ينوبوا يطبر أهل من النبي وروحوا صلا برش. يعني الحين ده من الأمة، يعني أ أب أقوام منها. لا، وفي واحد حتى ولو هو حد. ولا بأحد طبر من دولة العربية. لا يميل لها من طبعا انما يبتلم الله به يهب يحل الناس اكثر من الناس واظوا من الناس بل هو اختبار اختبار انت ما ولا يبين ولا يبين ان لكم يوم القيامه كنتم فيه, فيه. مختلفون قال ان الله بيحكم بينكم يوم القيامه ايها المحتذبين في الدنيا المجتذبين المحتذبين هم و المؤمنين عليهم والنصارى الله بيحكم بين الامم المختلفه في الدنيا لاحم الله أنمي مجمع. والله شاء الله نجّا لكم أمة واحدة. ان شاء الله نيجّا لكم على الإسلام كلهم جميعاً. عليه هو من صاروا والمشكين والمؤمنين. يجّاهم من ما لو شاء. لو شاء نحن ندخلهم بذالك والله. جب. عصب. لكن ما بتظهر حكمته إني أقصفض. بتظهر حكمتها, حكمتها إن هي على اختيار. لكن يرتب على الاختيار ثواب العذاب يستحق لا يستحقه ما يستحق لا اذا راح باختيار الهدى ما معه اي غرض وكان الغرض وكان افضل حكمه الله ان يكون النبي ضعيف والمؤمن ضعف. ولا, ولا جمعهم لا جاه ولا مال ولا جمعهم جيد. لا بي من راح صلات ما ما جمع دعاء الا الايمان فقط لا لا جمع لا ولا جواب لهم حتولا ابوهم يعني سلطان فالأرض وراح الناس ما هو لجل الإيمان لا يرحلوا لجل حن معه لجل قوته و لجل دولته و لجل صدوته و لجل نادي دهم لأمان يعني خلاهم ما يرحصاها إلا ليجهم ما معها أي داعي إلا الإيمان ما أي غرض قد يرحصاها بجل وهم غرض عندهم ما بشي ما بلا فبق. ما هو رايح إلا محمد الله نبيه لا هو قال إن هي غنيبية استحال حضير الأرض ففتح حضير الأرض الناس ينحى وإن شاء الله نجعلهممة واحدة ولا في من يشاء ولا في من يشأ والسؤال ما كنت تعملون لكن إن الله ما عرّض يجعله إن يجعلهم يدخلوا معده لأن هي يريد أني يكونوا مختارين فمن اختار النهج قال الله حقاً بألمه تجيب ومن اخترى الله وقال هذا وقال هذا وقال متعب إجازين ولا تسألون عن كنتم تعملون قال الله بيسأل كل واحد عن عمل يغل يعمل قرات التحيين وأيما ما كنتم عليهم الأمر. وأنهم يعني الإيمان يتعاهد عليها ويتعاهد عليها لا تتحدوا إيمانكم تخلن بينكم يعني لا تفعلوها ما بالأحيلها لا لق لق القذف تعاهد لقيلة منافور جعت بذل تخلن يعني فسادا نشتي الإيمان لا لقى الفساد فتزلقدهم مع ثبوتها يعني هباد قديم قديم نزلها يعني قديم قديم واحد يهمنا من الهدى قديم واحد من, من الإيمان عندما قال لا اصحا عرف تقدير منها يعني انتو بات أنت من الإيمان يعني بات صحة بات خرج من الإيمان وتدوق السوء وتدوق العدد مثل ابن بسبب حين صديتم عن سبيل لكم عذاب عظم عذاب يتخذ الأيمان مثلا حينها الفساد يجل يقدر الثاني لا خلف العهد الله خلف العهد لا كبر ولا تشتري بعهد الله ثمنا قليلا. ه... ه... هي... هي... يعني لا ت... لا إذا جاء لك عربي من الدنيا وعندناك نجس غضاض لا ت... لا تقبل أصبر على الله وفي العهد لا تنقفهم قبل قليل قليلا من الدنيا. الحين هب... بي... الله عليهم قليلا. وعلى عهد الله أنه ما يكون على أهداء وأنه باقي وفيدة ما هي من فيدة أشراك؟ بدي قبات الحرف هنا في, في سياق العهود بيتحاكى من العهود ونقض العهود إلا ما عند الله هو خيرا لكم خواب الله الذي على الأهل الوفاة العهود هو أفضل من الثمال يبايدينهم في الدنيا جابا لنره إنكم تعلمون ما عندكم ينفدوا ولو جاركم شيء في الدنيا بل ما ينفد وما عند الله باق الله ما, ما هو ما ما نافت ولا, ولا يجزي أن الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون لأن الله باي هذه أهل الوفاء باحسن يعني الأجر يعني أوفى الأجر وأحصنه واكمل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحذي أنه حياة طيبة وذا وعد الله للمؤمنين ان بايحيهم على ظهر هذه الدنيا حياة طيبة فالدنيا فلا يعني إحيي حياة آمنة واطمئنا هذا وعد الله الذي يعمل صالح يشافها الإيمان يعمل عمل صالح وطيبة عن الجامعة كل شيء والأصل يعني إطمئنا القلب وراحته وهدوء وسكوت يقولون بناموا قال لهم مجمع عن الله وراثي بحياته وراضي بحالتهم ولا لجزي أنهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون وعندما يجي عند ثواب الآخرة حاضر حاضر بعشر يوم يرون في الآخرة يسعون في الدنيا حتى ولو كانوا قليلين المال لما معهم مال خيرات عادنا عفوا محرمان عفوا على الله وداري إن الله بيعطيه ولا أحد منه شيء إنه بيع إن بيع الله وداري إذا أبتلى حتى ولو ما أصاب صرفاً خالد فذلك إن الله على كل شيء قدير وأنه بيدفع عليه وأنه قادر إنه يبعده يلبه مع مع في الله وراضي إنه إذا حتى ولو ما سمعنه ما عند الله هذا أفضل من أه راجي الله ولا عندهم كل شيء حكيل شيء أذين أذينهم حرام الله لهم في هذه الإيمان بي بيعلمه أنك خسر كل شيء خلاص وياه في حا ووو على نفسه زد يا خمر الله ينسى ويموتون لا من راجي عادم أهراني في رحمة الله هو رجل عليها الأطباء أنت الله على فرشي الإجدار بعد المنفسك وعمرها الله أن الله بيحبه مغرسي وإنه إذا ما شفاهنا إنه بيع عرض الله على صبره وعلى الله عنه إنه بيع عرض خذيانه أكثر مما فاتف في الدنيا وأنه ما بخير ولا بسعادها إلا بعد ما يدى الله راضي عن الله ومضمعنا وحتى أولو فيه مرض وصلابا وعاش حياة هادئة ومؤذمعنا وراك اللي هيك قالوا له حافظ الله ودار النور فادي قال له والله هذا الدنيا فان الله حاجه افضل يعني, يعني. <تصفيق> يقول الله هذه الخوارق يقولوا مسال يعني ما هذا ان يرضى الله المؤمن وحق وعاد و... و... و... و... الى انه يعيش حياه طيبه في قلبه وهدوء وسكون نبي قلب ولن يجي لهم اجران باحسن ما كان يعمل ما اطفي وعد الله انه بها الثواب وعظم الثواب واكثر الثواب على صبره جهه جهه فارح فارح ما عنده والله هذا هذا اللي قيل عنه والله ولا هو مدل مدل ولا الله والله تعالى الله أنت علم حفي أنت من أنت من هذه الله علمك الحكم الحكم كذا كذا وسنتن هذا ما هو حفي أنا أفضلني وخليني لعاقيني وابطلب شيء إن إن إن إن أكلت شيء أو جيت من يستهدئ الشيطان يقولون لي واتيه فضاء أنت العلمي حكيم أحسنتني وأنت أحسن خيرها من نفسي فإذا رأت القرآن فاستعد بالله من شراء غبيب يقول واحد أستعد بالله من شراء غبيب وإذا أعلم بالله من شراء غبيب وإذا أعلم بالله يقول له الإرشاد إنه ليس له فضاء على الذين آمنوا وعلى ربهم تنطل فلا ما على المؤمنين ان يعتمد على الله وحده انا اقصد عليهم يعني عليهم. <تصفيق> ما اتكلت ما محاطين دعاياك لا متوكلهم وتسديدهم ما على ربي يعتمد على الله يعني واثقين فيه الله ومن على الله تكفى بسم الله يا ان بنصر الله تعينك فيه الله بيت مقلعين. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بهم شريكون. ها ما بسُبَّار الشبانه على ذلِهذِه. على هالمعاصي هذي قدم في في يده. هذي قدم فين ما هو قدم التسلط عليهم. كنت فيما في المأدب. في المأدب في المأدب تاجنه. ماذا وإذا بدلنا آية المكان آية والله الله. ها اسمعنا ولدنا هم دي مشركين بيطيعوا ادي بعشران بيقولوا مشرك يا ولد اللي بيعده نسوي خليهم زواخهليه واسمسنا النهي اذا يصير شيء فاحرمه من دورك يترك يعني اطاعته الرحمن والله عنده دي يخدمكم من زمان عليه ولا ما بده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 الشرائع يعني على حسب ما أثرت هالوسنعة بي الله في الإسلام بأمر على حسب ما أثرت له بعد وبعد ما كثر الإسلام قوي أمرهم بأمر ثاني ونسح ذلك الاول وجاء الله رحب النبي يقول إن النبي مفترى مشهدين مفترى كيف إنه يأمر أول يوم بأمر ثاني يوم ينضحك هذا قال على إنه من عنده وما هي لا يعني جز مصالح يعني الناس لأن في أول كلفهم الإسلام كله مظاف تكاليف أخفيفة ورجع يعني شد هاب كان قوي الإسلام وسبق الله كان الصلاة من الله ثنتين ثنتين الله ثنتين الله صلاة ثنتين ما بعد به ثلاث حناطس وعشرين ثنتين وخمسين ثنتين لما رجع قوي الإسلام ورجع زيدها وحلفها على عليه الآن وشي فيه التكليف كيف أولاً جاءوا خفيف وكانوا بهم على الخففين في أول الإسلام يعني تخفيف حين عادهم قريبين عادهم عهد بالشرك ولا هم متحملين التكاليف الشهادة والله و... و... بعث نبيه بل حني فيها السمحة التير السمح داخلتهم بالتدريب لما استعلوا الإسلام واستمروا عليه وتربضوا عليه زي التكاليف كثير قليل يعني ربماً برحمته وعلمه عبادهم ما جاءتهم يتحملون واحرم على ما حرمها وهم عندها تسال احدها لا اول شيء حرم عليهم لا نهره بالصلاه ولا بالاشكار حرمنا على نقص الصلاه وفي احكام اسلام حرمنا منهم ما هو واز لحماها ما تجش بالكبرج الشرايع تخفيف قد ما قال لهم الله توحيده جزيل واولا ناهل الى قالوا لا اله الا الله لا يوم ولا جيت اشرح الله شراي عن ذي الأحكام والتكاليف أكثرها خلا على الحتم على الناس من عن لف الديني حنقول الإسلام وقومية في جانه توله وقيامه ومن بالدهم ولا من لا بالدهم اللي في سبعة الله حده إذا قال لا إله ما على الآيات من كان هي قصة من جانبين أصحاب الله وبيت سورة نها من حسش نها نصها نعم كذا لا تدل على آية مكان آية مكانها ما في عندك ما هي تدل مبلغين حاب يجي الحب صبغها ولا صبغها مبلغين يجي في هذا ولا يقص هذا ما قص فيها عشرة على النبي وقالوا ها قالوا العالمين مشتري كل يوم هذا الجديد اللي <تصفيق> بو بو و ناس كل الناس كل الناس لا لا لا بشراء يرضى ما تكلم ناس كلهم نسخة نسخة بعضهم قال يا إلا قليلات واجب أولهم أن يبوو أنا علم أنك في قل نزل له وراح القديس من ربك بالحق يثبت الذي المسلمين يا محمد قال الله لهم روح يعني نزله عليك يا محمد الله عنده من من الله روح من الله بالحق يعني هو الحق على الحق اللي يقولوا له وده عليه ويوم يستجيب يقبله وهو ذا وبراعه مش القرآن وهو دا إنهم لا أتفرجوا لا لا إذا بسم الله يعني هم بيقرأونه لا بيقرأونه إذا بسم الله علنا بالذين نزل إذا إمام إذا أه لا لا قد تعلمون عنه وهو اسم قد نعلم ولا قد نعلمون أنهم يقولون انما يعلمه بشر قال الله النبي لأن النبي أستاهم بيقولوا ما به واحد بيعلم النبي بيتعلم النبي من واحد غلام غلام عتبه جايبة غلام كان من أهل الجنة على ديوانس بن مكته بيسمه الأحجار إذا يسمه إن شاءه قال هذا في علمه هذا في علم النبي يعلمه وما ما نهله الله ما بله يعلمه واللي بيستهو استجب وتحطم لا الله قد عرف لا إنهم إنهم بيقال لك لا إحنا بنجاهزهم هذا قال الله لسان الذي يخدون إلى شيء وهذا لسان عربي مبين قال هذا لسان الله بيقع لي أشار إليه قال إنها بيعلم النبي هو علم والنبي جاء لهم بلسان عربي بين عربياً بينه عند القرآن بقى... من ما جهد لها في عقل ما هو لعلّمه بلغة العربية بلغة العربية إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وما عذاب من آيات. ما الله مقتبه منه ما الله مقتبه منه ما راه يقولون ما راه يقولون ما عادهم منه أن آيات والله يف... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <معدي منتبع دلوقتي. تصفيق> <تصفيق> يستحب هذا الموضوع من المفترض ماذا يستحب من المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا ما عاد ما هذا ما هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب هذا المستحب لا المستحب هذا المستحب هذا عبقى ما عب يا حتي، ما عم أشيز يا له أظف من الله، نستميه الله أظاف وإعالة وحيطه وعنايةه إنما الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم كاذبون. الذين ما هم افتر ولا شيء. ما كذب الله، الذي ما بآيات الله. الله، ما الله، وبيعظ الله يقذره. وأولئك هم كاذبون. من كفر بالله من دعودي إيمان عبدالله يفترون الكذب يفروا بالله وينثبت عن الإيمان بعد ما أفاد، بعد ما آمن إلا من أكلها وضعه وقم إنهم بالإيمان إلا إذا بدأوا واحد أكرهه وقلبه على المؤمن ما على الشمال مثل عمّا أكرهه يعني عذبوه ما أحتاج يقصد النبي لما كفره فاته راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حلقت وكفرت وعذبوني لا, لا شي. يعني شيء إن عادوا لك فعدوا لهم عادوا لهم بالعذاب فعدوا لهم يعطيهم أرضهم كلمهم بغاس السالة ما أنا عارف من قلبهم عند الإيمان إلا من أفرها وقلبهم وإنهم بالإيمان ولكن ليس شرح من كفر صادران. يعني قلبهم رضيب الكفر في قلبهم كفر من قلبهم لم أه... ولكن النزرح الكفر صدرا فعليهم غض من الله وهم علاب لا ليهذبن ما استحب العذاب من الله يستحب اسم الكفر ثالك بأنهم استضحبوا الحياة الدنيا على الأخرة وأن الله لا يهدي مع المكافرين ظالم هذه شرحه من المكافر صدرا صدوب الكفر بقلوبهم ل отноذيوا الله طهوة انهم يتمنون من بShow انهم قتلوا إلى الحياة الدنيا لا صبروا عن الإيمان وعلى أدنى المشركين toes been from the government يعني يمكنك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم هم تتعلم ان تتعلم هم تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان قلوبهم لا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم <تضحك> ها؟ أيوة يعني قدي أحك قلت قلهم كالموضوعة مع هذه القضية منه. ندرس أعراضها. بدي كالموضوع عليها. ثم إن ربك الذي هاجروا من بعد ما فتني ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها العفو الرحيم. قال ماذا لأخي؟ أديه هاجروا إلى النبي بعد ما فتني بعد بعد أبوهم مشرجين. بعد أبوهم مشرجين حين الحين آمنوا. ورجع كفر كفر يعني ال لجل... ال التعليم لكن الج حين جاءهم فرصة هربوا من المكه وراحوا صلى النبي هاجروا وجاهدوا معه آمنوا وحسن إيمانهم فوقفوا صحن ما ماهم أخذهم على على اعترفهم حين على أثرهم يوم ما تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملهم لا يظنون لا يوم الجم كل نفس بس ياد اللي نفسها. يقول أنا ما سبعت ولا ما ولكن مش ولا... نفسها. عبده عبده في الباي هرب ولا زي ما يبي يقصد في نفس عمله. ياد المحل لاحق اللي فر وصل. ولا هو صار ولا عب وصل قاسي. لكنه ح نفسه ياد عن نفسه ويداعي. توتر على على جزا وهم لا يقولون ما هو على حد وأنه لا ولا وقالت اللَّهُ ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت اللَّهِ ارمت اللَّهُ ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان ارمت ان وكل الجماعة. فكفرت بأعلم الله. لأ كنت بعده النبي وعالي. وليعبت عليهم الله الرجال. البيوع ما فاض. البيوع قال حتى عخلوا الكلام. عخلوا الجحيم من الجحيم. اللي جمد على سنين عليهم. النبي بينهم. ما النبي تعرفهم قالها عليهم سنين كسنة يوسف كسنة يوسف. في سنين حكته. يا حاله في زمان يوسف لقد صار يعني الله نباصر خوفه والباس جعله يرضى في المكان اللي صنعوا ب... ب... ب... حرب له هو ناس هو ناس سمكنانا جبناهم من مهالطاي وشي و لقد جاءهم رسول منهم فقدبوه فأخذهم و أعذابهم ضالبين أحدهم قال هذا عذاب الجوح والجد فأخذهم و عذابهم ضالبين و الله فاكنوا و ما رزقكم الله حلالا طيبة يقول الله للمسلمين والناس والناس و أخذوا للناس كم حواما و الكامل قالهم لا ما رزقهم الله حلالا طيبة أشكر نعمة الله أنك على, على الحلال الطيب. أنكم إن ما رزقكم على الحلالات طيب وأنتم الأحياء تعبدون. إلا ما حظا عليكم الله يتقدم ورحمة خزيت ما حظا عليكم جاره ما ح ما حظا الطيبات ما حظا إلا فيها أشياء. وما فين بها بس هي حلال وشي حرام ما طيبات. يحلو بعض الطيبات. يحلوا خضار. يحلو, يحلو كل الميكة. قال من الله لدبها الميكة. لحد ما لدبها الإنسان. وذا يهبلوا حل الذكور ذاك ومحظمون على ازواجنا شيء حلال الذكور شيء حرام على علىنا وبعض العمد عليهم حرام عليهم الجمعة لا ما خلاص ماذا العاد حرام هكذي حرام على الذكور الناس لا إذا ما في مشاكل في الجمعة الله ما هذه الشرايع دي شرعتها برش ما هي الأولاد وياه الله حل هذي معص طيبة محظمون عليهم لا فيها الأشياء. انما حظنا عليكم قال الله إلهم إنما حظنا عليكم والدم ورحمة فنزير. وما أولنا الغير الله به يعني ما نبيح الغير الله به بسم الله, الله. بسم العزة بسم الصلاة بسم لا أزيد على بسم الله فما ندبر غير باقي من رعى فإن الله غفور رحيم سعد عند الضروره تباح المحرورات ياكلون الميته لكن لا يجوا باقي يروح لا يأكل لهم طرف ولا معتدي ولا هم يطرؤه اشتياق اكثر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 ولا تكونوا ما سصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يفترعون الله الكذب ان الذين يفترعون الله الكذب لا يحلون لا تحلوا ولا تحذو حرام الله حلاله من عند من من فسوقهم شيء تحلوا تحلو تحذو لا ما حل الله هو حلال ما حذو صراحة ما أنتم من فسوقهم لا تفترعون الله الكذب إيه بالضبط نعم مسلم يا إن الذين يفترون على الله كذب لا يفترون لن عند الله متى عن قليلا، لا يتبتعون في التنية، متاعا قليلا ورحم الله بالعليم عند الله جزاء، جزاء يفترون على الله كذب يحمل ويحبب وعلى الذين هادوا حرمنا ما بحصنا عليك من قبل أب... ان الله حرم عليهم ودبعض... بعض الطيبات وقصها الله في, في النساء وفي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 ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك بعد جهاله غفور رحيم فالله فأل سبحانه وتعالى انه يتوب على العصاه اذا تابوا يعني رجعوا الى الله واصلحوا ما عسروا فالله يتوب عليهم والله غفور رحيم الذين يعمل السوء بجهاله يعني اوصلوا جامعه كل من اصلح فبيعمل السوء بجهاله ولو ادار انها معصيه هو بجهاله يعني بالله يعني هو الله نبي قد عليه النبي ما بيجب عليها ان إبراهيم كان امه كان لله حنيفة ولا منكم من المشركين يعني المشركين هم كانوا يضرون كان معالجين ابراهيم وشك من هذه الله ابراهيم معلم على دين ابراهيم اسماعيل قالها إن ابراهيم يعني أمه. يعني ما بعض من الأعمال ما تلا واحدة ومره نأخذ دبل لالود واحدة نعمل أهل لالود لالود رجع راح بلاشة راح يبدأ واحدة وراح واحد بلاه هنا في واحدة في الشارع. وإيش أسم أمها يعني, بيمثل... يعني ما هو لا... يعني ما هو لا واحد واحدين واحد. مثل خديه أمها واحدة. في نشر الدعوات. قال تكلم الله عن خاض عن الله وحاشي متعبد الله وبيجيه الله وعابدنا حميفا، يعني ما يل أن الأديان باطلة، مستقيم على الحد ما عن الأ الأديان الباطلة، ولم من مشجعين، ما جاءوا من المشجعين، على النبي دعوة قراش الجوال النبي اللي جاهم مشجع، شافر شافر الأنعم، شافر الأنعم الله، وترى مشيتين ما بتشوفوا العمرة، تروح تشوفوا هذي ما استحقش شوفوا الأصلان، تقولها ترفعها تبدحها، وتسألها وتدعوها وتتسلمها وهي ما لها شفاعة ولا لها وسيلة ولا لها عبادة اجتباهوا اختارها الله ظاهر للنبوة وهداه إلى صلاة المستقيم وهداه إلى الدين الحق وآتيناه في الدنيا حسنة أتاها الله في الدنيا حسنة وإنه في الأخير في النصال أعضرها الله في الدنيا حسنة يعني رفعها بشهرة مذكر حسن ما بي أمه لا يصلر عليها في دفر وجعل الله في دنيته النبوة الأنبياء من دلبيته. من بعد إبراهيم من ذريته يعني هذا الحسن الذي يعطى الله في الدنيا أترم القرام أترم الله في الدنيا وفعل الدرجة جعل في ذريته النبوة والعلم والحكمة والكتاب والهداء آخذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الآخر سنوى وفي الآخر هم ذراها هذه عند الله من هذه الرفيئة ثم أرحلنا إليك يا محمد أن اتبع لك إبراهيم حديثا ترى حول اليه ان يتم عمل ابراهيم دين ابراهيم وما كان منهم شيء بابراهيم انما فيه هؤلاء كانوا بيقولوا انهم على مله ابراهيم لان النبي ابراهيم قلت على ملتهم قال الله تعالى السبت ما في دين ابراهيم السبت على فيه على الذي يعني اما ما ما على على من الله ان يكون هناك امر من اجل ان يكون هناك امر من اجل ان على هناك امر من اجل ان يكون هناك امر من اجل ان يكون هناك امر من من ان يكون هناك امر من اجل ان يكون هناك امر من اجل اليهود يكون هناك امر من اجل ان يكون هناك امر من هم اختلفون بعد ما جاء عليهم السلام ايضا انا عليهم الله يجعلون وإن ربك لا يحقون بينهم وما في فيما كانوا فيه يختلفون هاي ادعوا إلى سبيل ربك والله نبيا قال ادعوا إلى سبيل ربك يعني ادعوا لدين الدين اللي أمرك الله في الدعوة إلى الدين الاسلام بين التوحيد الحكمة يعني بالعلم يعني والمبعيبة الحسنة وعلى حسنة يعني لا يكسر قلوبهم ولا ينقفهم لا ينقف ينحتل الناس يعني كلام منه بلطافة وجادلهم بلته أحسن يعني انت جادلهم على بطلان دينهم يعني ما بلا بطلقهم فيه حسنة لا يجي فيها, فيها تمثير بشاوخ حتى ينفر عندي لكام حمد. لا ما بلا بلا بل فناك الله موسى وغفار يقول له قول الفرع يقول له قول اللجنا مع الله يتدقى الله ويقشى ومن النبي فرأة ومن هجاد بقونا لديهم لا يكسر الغلوب يعني يهدي الغلوب يجدبهم إليهم وجاء أردهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلمك وموضى أعلم الله عسى بيها فهو أعلمك الله هو جالي منه دي باعي استجيب الحق والهجار ودي ينفر منه هو استشير. الله عالم. لكن ما هم جايزينهم إلا على أعمالهم الضاهرة المكشوفة ما هم جايزينهم على ما في قلوبهم ولا الله عالم منهم لباس بمهم ما هو سابق لكن الجزاء على الأعمال ما هو على ما في القلوب على علم الله هم. وان وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم بها ولا إن صبرتم الله وخيروا للصابرين الصورة كل هذه تقدمت في مكة هي نزلت في المدينة يعني في احد أيام واحد جا وقده النبي قلت حمّس إنها باينة مثلك ولا شو مثلك سبعين إذا ضفناهم إذا ضرف نروح قالوا ولا منهم حزننا على حمزة إيه شاف حمزة قلت تعرض عليهم ضقر البطن ونكت وقضعواهم فهم شو مثلك شو ولا ولا قتل مشوا يعني النبي حين راح يعني تغير ضياء قالها عفر بسبعين قال بي متبت بسبعين دعوا الله بدريشه بدل يكتل فهم يكتل على أنهم يتفعوا يتفعوا على هم هم بتبتل سبعين و... يمسلين الله نبيا إذا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به يعني لكم سنتصفوا مثل ما سيطربكم متلوا بسبعين مثل ما سيطربكم ولا إن صبرتم له خير للصابين إذا صبرتم فو صبر أفضل لأنك إمام دعوه يا محمد ما ما أن يصدر منك أفعال تنفتل الناس تنفل يعني ينفرهم منك ويفكس عليك المنوب إذا صرفوا هو أطبع وصبر وإن أصبروا ما صبروك إلا بالله يعني استعين بالله والله تبغى يصبرك ولا تحزن عليهم حين الشركين حين أنقمتوا في الشرك وأصبروا على ذلك أذرهم في ضلالهم الله بأيجازهم على ضلالهم على كفرهم جرتهم ولا تكون في ضيق من ما ينكرون لا ينفي ضيق وحزن حينهم بي يتآمروا عليك وعلى دينك ويشترس أسلوك ويضمسوا دينك ويبتل أصحابك لا ينفي ضيق من مترهم الله معك إن الله مع الذين التقوى ولا لهم حسن الله معك بنصره وتأيده وهو يخبرهم ويظهرك باي عليهم ونصرف حياته ما هو ماصرين عندك الله معك مع اللي دين التقوى عسى الله والذين هم حسنون بيعمل الاعمال الصالحه اللهم عم بنصره وسديده لا تحمل همهم هم هم. ما عليك شيء منهم يستمر في دعواتهم ما عليك شيء منهم كلهم بيتامروا ما هو صنع عندك منهم شيء